الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فإننا نلتقي بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من حلقات أحكام من القرآن الكريم والصدق أن انتهينا إلى قوله تعالى في وصف كتاب الله ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين. وبينا أنه كلما كان الإنسان أقضى لله كان أهدى بكتاب الله عز وجل وبينا أن غير المتقي لا يهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى وكلما نقص الإنسان من التقوى نقص من اهتدائه بكتاب الله بقدر ما نقص من تقوه. ثم نستمر في في كلام على آيات الله عز و على آيات الكتاب الله عز وجل جل. معتمدين في ذلك على ما أصلحناه من أن المقصود بهذه الحلقات بيان ما يمكن أن نعلمه. من الأحكام والفوائد من كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين ثم بين الله أعصاف هؤلاء المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون فوصفهم الله بأنهم يؤمنون بالغيب أي من غاب عنهم مما أخبر الله به ورسوله لأنهم يصدقون بما أخبر الله به ورسوله أكثر مما يصدقون بما شاهدوه بعيونهم أو سمعوه بأذانهم وأمور القبل التي أخبر الله بها ورسله كثيرة معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة أن بها قائمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ويثممون ذلك بمكملاتها من المستحبات ومن أرصادهم أيضا أنهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل على حسب ما تقتضيه الشريعة انفاقا دائرا بين الإفراط والتفريق كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لمسر ولم لمقتروا وكان بين ذلك قواما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تبين الله في هذه الآية أن هؤلاء على هدى أي على علم مما من وهبهم الله عز وجل وبين الله تعالى مآلهم وهو الفلاح والفلاح وهو الحصول المطلوب والنجاة منه المرهوب يستفاد من هذه الآيات الكريمة أولا أن الإيمان بالغيب من تقوى الله عز وجل هو أساس التقوى لأن ضد الإيمان التكذيب والشك فإن الناس فيما أخبر الله به ورسله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم يؤمنون بذلك ويقنون به وقسم ينكرون ذلك ويجحدون وقسم يترددون فيه ويشكون فيه والناجي من هؤلاء الأقسام هم القسم الأول الذين يؤمنون به ويصدقون به ومن فوائد هذه الآية أن الإيمان بالشيء مشاهد لا يجدي ولا ينفع لأنه إيمان تقتريه أو يقتغيه الواقع لا يندح الإنسان عليه فالإنسان الذي يقول أنا أؤمن بالشمس وأؤمن بالقمر وأؤمن بالنجوم لا نقول إذا نمجحه على ما يؤمن به من هذه الأشياء محسوسة وإنما يندح الإنسان على ما يؤمن به من الأشياء الغائدة ولهذا لا ينفع الإنسان إيمانه إذا شاهد الأمر عياما كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن نفاؤهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقال الله تعالى في فرعون لما أتركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا لي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آه الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وأن ذلك من تقوى الله عز وجل والصلاة هنا شاملة من صلاة الفريغة وصلاة النافلة ومن فوائدها أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على وجه على غير وجه الإقامة لها مثل أن يفعلها تامة أن يفعلها ناقصة من الأركان أو من الواجبات فمن النقص في الأركان الذي يتهاون به كثير من الناس الطمئنين فإن بعض الناس يتهاون بالطمئنين ولا يطمئن لا سيما في القيام بعد الغوء وفي الجميس بين السيئتين ومن المعلوم أن الطمئنين في هذا الركن بل أن الطمأنينة في هذه في هذين الركنين وفي غيرهما من أركان الصلاة وعن الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة فيهما وفي غيرهما من من الأركان في الصحيحين من هذه أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء دخل المسجد أن رجلا دخل المسجد فصلى لكن صلاة لا أطمأن فيها ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما صلى أول مرة ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى أولا ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصدي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 وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى من أجل أن يشتد توقانه إلى معرفة الصلاة وأحكامها حتى يتلقى ذلك بنفس مشعبة متطلعة إلى معرفة الحكم فيكون ذلك أرصخ لقلبه وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمت إلى الصلاة فأسفق الوضع مع أنه لم يشاهده صلى الله عليه وسلم يتوضأ لأن من جهل هذه الأركان في صلاته فقد يكون جاهلا بالوضوء، فعلمه النبي, النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ينبغي أن يقوم به من إسباب الوضوء المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطمئن في هذه الأركان وهو دليل على أن الصلاة لا تصح بدون الطمانية فيها وكثير من الناس يضيع الطمانينة في هذه الأركان فيكون غير مقيم الصلاة ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي الناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بوتهم النار. وقال لرجل يستعدنه أن يصلي في بيته أتسمع النداء قال نعم قال فأجب فمن لم يأتي بصلاة الجماعة مع قدرته عليها وعالم عذره الشرعي في تركها فإنه غير مقيم بالصلاة فلا يكون داخلا في هذه الأوصاف الحميدة الجليلة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته